ألَ تك آيت تُت لا عَلَكُم فَكتم بهاتُكَذّبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخشأوا فيها ولا تكلمون قال اخشأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق منه من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير راحلين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى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 قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال لبثنا يوما او بعض يوم ف ّ قَالَ إن لبثتم إِلَّا بِثتُم إِلَّا قَليلَ قَالَ إِلَّا بِثُم إَِّا قَليلَ لَأََّكُم كُ تُم تَعللَمُون لَوْ أنَّكُ كُ تُم فَحَثبَتُمأَ مَا خَلَقُكُمْ عَبَثَ وَأَنَّكُم إلَنَا ل تُجَعون َحَثبَتُم أن لا قَلَكُم آكُمْ عَبَثَ وَأَكُم إِلَن ل تُجَع فَتَعَلَ اللهَّهُ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 فإنما حسابه عند ربه ومن يدعو مع الله إلها من آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح يا قبول و قل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين و قل خير الراحمين